وَسُتَّقُوا رَبَّكُمْ وَخْشَوْا, يوما وخشوا يوما وخو يوم فلا تغرنكم الخياة الدنيا يا أيها الناس الطّقون ربكم وخشوا يوماً وخشوا يا إِنَّ وَرْدَ الْجِقَابَطَ فَلَا hayatud dunya wa la yahurru annakum وَيُنَزِّلُ الغيث ويعلو ما في وما تذري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم Bye.